نشيد للقنا أذكى شعوري ذكرت الدور فاهتزة جذوري إذا عز الوصول إلى حماكم وأدمىك هلي لض المسيري نشيد للقنا أذكى شعوري ذكرت الدور فاهتزة جذوري إذا عز الوصول إلى حماكم وادمك حليلا ظل المسير إغراق الله قد نادى علينا يقول بربكم هل من مجير إذا نمتم على ثاني ستعدوا ذكورتكم كربات الخدور حراق الله قد نادى علينا يقول بربكم هل من مجيري إذا نمتم على ثاني ستعدوا ذكورتكم كربات الخدور ويدك يا أخية وانظرينا نرد على صهيرك بالزئير ألم يبلغك مالاق العادي وقد ضاقت بهم كل الجحور نبريهم فتصطفق المنايا وقد نهشت عواتقهم مسور كل مقنع إلا يعنو ومصطفر يذود عن الضغور قد اصطفق المنايا وقد نهشت عواتقهم نسوري كل مقنع لله يعنو ومصطفر يذود عن الثغول أين أنتم يا أشود التوحيد؟ أين أنتم يا أشود التوحيد؟ أحساد الجرسة